بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين جذروا بربهم يعزلون هو الذي خلقكم من صين ثم قضى أجله وأجل مسمى عنده ثم أنتم كمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكتبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كلبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أَرَأَيْتَ الَّذِينَ كُن مِّن قَبْلِهِم مّن قَوْمِ نُهْلَكْنَا هُمْ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَغْشَيْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ ولو نزل عليهم كتاب في قرطاتهم فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إنها لا إله إلا سُوَيْمُ بِهِ وقلوا لو لئن نزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكاً لقضي الأمر ثم لا يرضعون ولو جعلناه ملكا لجعلناه أجلا ولنبثنا عليهم ما يلبثون ولقد استهجئ برسل من قبل كذحى قبل نين تقروا منهم ما كانوا به والسهجئون كل في روح الأرض ثم انظروا كيف كان آقبة المكلمين قُل لَّنَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ نِلَا كَذَٰلِكَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ أَن يُكْشَفَ عَنْهُمْ سَهْمٌ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَهُ مَا كَانَ فِي اللَّيْلِ وَالنهارِ وَهُوَ الْجَمِيعُ عَلِيمٌ قل أغير الله أفتقد وليلا فاقع الشناوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن أصيت ربي عذاب يوم عظيم من يطرط عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفود المبين وَإِنْ تَسْتَسْلَمَ اللَّهُ بِغُرْرٍ فَلَا تَجْهَلَهُ إلَّا هُوَ وَإِنْ تَسْتَسْلِمَ بِقَيْلٍ فَهُوَ أَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قل إله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنبعكم به وما أنزله فإنكم لتشهدون أننا الله آلهة مقرأ قل لا أشهد قل إننا هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الَّذِينَ عَلَيْنَا هُمْ كِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَن أَظْلَمُ مِمَنْ إِتَّقَى عَنَى اللَّهِ كَلِيرًا أَوْ كَلِيرًا بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْوَالِمُونَ فَأُنَاشُوهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ أُولَئِكَ كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يسترون ومن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 وَيُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَنُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَلَقَدْ كَانُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَبِثَ دَهْرًا هُمْ يَخُونُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وقالوا إن هي إنا حياتنا الدنيا وما نحن بنبعوث ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا الحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خفر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغسة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحللون أوزارهم على ظهورهم ألا شاء ما يزرون ومن حياة الدنيا إلا لعب ولهد ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تأخلون قد نعلم إنه ليحجنك الذين يقولون فإنهم لا يكرهونك فإنهم لا يكذبونك وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بآيات الله يجحدون وَلَقَدْ كلبت رسل من قبلك بطبروا على ما كلبوا وأولوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل الكلمات الله ولقد جاءك من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 وَلَوْ تَاْبَعَتْهُمْ اللَّهُ لَغَضِبَ عَلَيْهِمْ وَلَيُرجَمُنَّ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَنْ دَخَلَ أمم أمثالكم ما قرأتنا في الكتاب شيء كنا إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صنم وبطن في الغلمات من يشأ الله يضلعه ومن يشأ يجعله على طراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم على أبو الله أو أتتكم الزع قل يا الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشه ما تدعون إليه إن شاء وتنكون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء الضرار اعني لهم لاعني لهم يتبرع فلو لا اجاءهم باسها تغروا ولكن قد قلوبهم وجيرا لهم الشيطان وما كانوا يعملون فلما نسون ذكروا به فطعن عليهم ارواغ كل شيء حتى إذا فرعوا بما أوتوا أخذناهم بغشة فإذا هم مبلسون فقطع جابر القوم الذين ظلموا والحمد لله من رب العالمين قل أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ جَمْعَكُمْ وَأَذْفَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ فَمَن يُجِيرُ الْإِنْسَانَ مِنْ الله انظر كيف الآيات ثم هم قل إن عَذَابٍ أَلِيمٍ أَمْ يُجِيرُكَ صَيْطَانٌ قَرِيبٌ ۚ أَيَعِدُكَ أَنَّهُمْ يَسْتَنصِرُونَكَ وَلَنْ يَسْتَطِيعُوا نَصْرَكَ ۚ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ هُنَا يُنْذِرُ الْمُرْسَلِينَ إِنَّا مُبَشِّرُونَ وَمُنْذِرُونَ فَمَن آمَنَ وَأَقْرَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا بِآيَاتِنَا يَمُدُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَسْتَقِيمُونَ قُلْ إِنَّ أَخْوُونَ لَكُمْ مِنْ عِنْدِ فَمَن ملك بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا ۚ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْقَصَصَ ۚ وَمَا كُنْتَ تَرْضَىٰ حَتَّىٰ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً ۚ كَمَا ولا تطر بالذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهة ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك ختمنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء إن الله عليهم غيننا انزل الله باعلنا بالشاكر واذا جاءك الذين يؤمنون بما هاتنا فقل سلام عليكم كما ربكم على نفسه الرحمه انه من عين منكم سوء ام بجاهله ثم تاب منهم بعده واصلح وأصلح فإنه غفور رحيم وكرمالك مفصّل الآيات ولتستبين سبيل المُنيرين قل إني نهيت أن أحمل الذين ترون من دون الله قل لا أستبرأ هو أكم قد ظل السر دون وما أنا من المُستدين قُلْ إِنَّ الْعَذَابَ كَانَ مُشْدًا وَسَرَّ الْجَوْرَ مَا عِنْدَمَا تَسْتَعْجِلُونَ بِإِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَقُطُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ فَاصِلٍ قل لو أن عندما تستأزلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وإن ذهو مفاتح وإلا يعلمها إلا هو يعلم ما في البر والبحر وما تسكت من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا عيادة إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحكم بالنهار أتوكم فيه لقضاء أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم، ثم ينذئكم بما كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده، ويُرسل عليكم حفظاً، حتى إذا جاء أعرض الموسى وفتح رسلنا، وهم لا يفرقون. ثم أبدوا إلى الله ما ولاهم الحق فلا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل ما ينجكم من غرماك البر والبحر ترعونه تضوه وخفيا ترعونه تضوه وخفيا لإن أجن من هذه لنكون نمشيافين من من قلل الله لنجكم منها ومن كل كربها ثم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرضكم أو يلبسكم شيعة أو يلبسكم شيعون ويقي بعضكم بأتباع انظر كيف نطرق الآيات لعنهم يصطدون وكلب به قومك وهو الحق قلت عليكم بوكير اكله نبأ متقر وتوف تعلمون وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِنَّهُمْ لَغَافِلُونَ وَإِنْ يُؤْذَنكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ إِلَّا قَلِيلًا وَاصْبِرْ عَلَيْهِمْ وَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذَا مِنْ عِنْدِكَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ أولئك الذين أبسلوا بما كشبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أنجعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله ونرد على عقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران حيران له أصحابه يدعونه إلى الهدأتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْتُوا الزَّكَاةَ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ هو الذي خلق السماوات والأرض بحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغنب والشهادة وهو الحكيم القدير وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي عَلَّمَكَ الرَّحْمَٰنُ فَتَكْفُرُ بِرَبِّكَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمَهُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَوْلُ لَا أُحِبُّ الآثِمِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَاضِغًا قَالَ هَذَا وَكِي فَلَمَّا أَفَلَ قَوْلُ لَمَّا لم يَهْدِنِي رَبِّ لَأَكُونَ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَغْتَةَهُ قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للنبي فطر السماوات والأرض أليفا وما أنا من المشركين وحاجه يُواقِعُ هُدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ فَكَيْفَ تَخَافُونَ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ مَا لَمْ يَهْدِ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الشَّرِيكَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْرِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَرْتَدُّوا إِيمَانَهُمْ بِغَيْرِ ألك لهم الأمن أولئك لهم الأمن وهم هم تذون وترك حجتنا آتيناها إلى رحم على قوم نص درجات من شاء إنا ربنا حكيم عليم وَهَٰذِهِ نَغْوِيشَا فَيعقوبَ كُلَّنَا هَدَيْنَا وَنُؤْمِنُ أَذَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَذَكَرْنَا يَحْيَىٰ وَيُسَىٰ وَإِلْيَاسَ تَسْلِيمًا مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالنَّسَاءَ وَلُوطًا وَكُلُّهُمْ ضَلٌّ عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آثَامِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَجَسَدَ بَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ فَإِنَّ هُدَى اللَّهِ يَأْتِي مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ولو أشرفوا لحارط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنذوة فإن يكتوا بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكراء العالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الشتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس فجعلونه فجعلونه فراطي ستجدونها وتخفون كثيرا وعلا ثم لم تعلموا أنتم وما آباؤكم قل الله ثم يرهم في خوضهم يلعبون وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَلِسُنْ يَرَوْنَ الْقُرَى وَلِسُنْ يَرَوْنَ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ إِلَى قَنَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّ مِسْتَوَى عَلَى اللَّهِ كَبِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالِ وَمَنْ قَالَ تَأْنْجِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ وَلَوْ تَرَى إِلِي الظَّالِمُونَ فِي وَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ فَاسِطُوا وَالْمَلَائِكَةُ فَسُبْحَانَ الَّذِي قَدَّرَ أَمْرَهُ وَأَخْرَجَ أَنصَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابًا هُونًا بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ تَكُذِّبُونَ بِآيَاتِهِ تَسْتَهْزِئُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادَكُمْ وَشَرَطْنَا وَخَوَلْنَا كُلَّ وِرَاثَةٍ أُهُورَ لَكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ تَفَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ شَقَّ الصَّعْبَ بَيْنَكُمْ وَظَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنتُمْ تَجْهَلُونَ إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله فأنا تؤفكون خالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والصمر فستانا ذلك تطبير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النذر لتعبدوا بها في غرما في البر والبحر قبضوا على الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفسي واحدة كمستقر ومستودع قبضوا على الآيات لقوم يفقهون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 وَالزَّيْتُونَ وَالزَّيْتُونَةُ مِن مَّاشِيَةِهِ وَغَيْرِ مُتَشَابِهَةٍ ۖ انظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَجَعَلُوا إِلَٰهًا شُرَكَاءَ لِلهِ وَخَلَقَهُمْ وَخَلَقُوا نُوحًا بَيْنَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ حِلْمٍ سبحانه وتعالى عما يطهون فجيع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له طاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلك بالله ربكم لا أعلم إله إلا هو خالق كل شيء فاهدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللصيف الخبير قَدْ جَاءَكُمْ بَطَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَذَطَرَتَ لِنَكْسِهِ وَمَنْ عَنِيَكَ عليها, عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِأَذِيرٌ وكذلك نصرف الأعيات وليكم يوضغس ولنبينه لقوم يعلمون اتبعنا أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأخرض عن المشركين ولو شاء الله ما أتركوا وما جعلناك عليهم خفيرا وما أنسى عليهم بوفير ولا تصدوا الذين يدعون منه دون الله فيتبوا الله عاد ومن بغير عين كذلك ما لكل أمة عملهم أم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهدا أيمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إني من الآيات عند الله وما يشركون أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدهم ونصاعهم كما لم يؤمنوا أول مرة كما لم يؤمنوا به أول مرة ونارهم في قوياهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ايها الله ولكن اكثرهم يجهلون وبذلك جعلنا لكل نبي معاد وان سيعطينا الانثى والذكر يوحى بعضهم يوحى بعضهم الى بعض تفرق القولوا ولولا شاء ربك ما فعلو فدرهم وما يفسن ولتصرى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآقمة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أبغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من المنترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبثل لكلماته وهو السميع العليم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 لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلْنَا لَكُمْ وَقَدْ فَصَّلْنَا لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ كَانَ هُوَ أعلم بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْقِيلِ إن الذين يفسدون الإثم سيجزون بما كانوا يقترحون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفص وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وَإِنْ مَا طَغَوْا إِلَّا مُشْرِكُونَ أَوْ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ في النَّاسُ يَمْشِي بِهِ في النَّاسُ كَمَنْ مَثَلَهُ فِي الْأُمَمِ فَلَوْلَا مَاتَ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا وكذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابع مجرمها ليمكروهيها وما يمكرون إلا بأنخشهم وما يشعون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يبعد رسالته سيصيب الذين أجرموا صرار عند الله وهذاب شديد وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَنْكُونَ فَمَن يُرِدْ لَهُ أَيَّهِيهِهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِإِسْلَامٍ وَمَن يُرِدْ أَيُّهِ لَهُ يَدْعَلْ صَدْرَهُ ضِيقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يُصَعَّدُ فِي السَّمَاءِ فذلك يجعل الله رجت على الذين لا يؤمنون وهذا قرأت ربك مستقيما قد خصلنا الآيات لقومهم من يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استفرتم من الإنف وقال أولياؤهم من في ربنا اشتمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مسواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله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 وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرثهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها يغادر ولكل درجات من عمله وما ربك بعافلنا يعملون وربك الغني ذو رحمة وربك الغني ذو رحمة يشاء يهبكم ويستخلف من ضعفكما يشاء. كما أنشأكم من ذرية قوم الآخرين إنما توعدون لآسروا وما أنتم بمعجلين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقْبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ مَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا لَرَعَ مِنَ الْحَرْفِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِ وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين الكبير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فجرهم وما يستون وقالوا عليه أنام حرص حجر لا يطعمها إلا من جاء بزعمهم وأنعم فر مسرها وأنعم لا يلقوه من الله عليها استقاء أنال عليه أجريه إما كانوا يفترون وقلنا في بطونها منه الأنعام خالطة لنطورنا ومحرم على أزواجنا وإن يقوم ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وقتهم إنه حكيم عليم قد خترن الذين قتلوا أولادهم سفهم بغير علم وحرموا ما رزقهم الله فرا أن لا الله قد ظلوا وما كانوا معتدين وهو الذي أنشأ جنات معوجات وغير معوجات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 ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرجا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضعين ومن المهج قُلْ أَلَنْ تَرَوْنَ حَرَمًا مِنَ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ يَئُونِي بِرَجُلَيْنِ وَأُمٍّ صَالِحَةٍ وَمِنْ أُخَوِيهِمْ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قلتَ أَلْقَرِي عَرْفَ حَنِينَ سَيِّنِ أَمْ جَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ سَيِّنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّقُوا اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْنَا إِلَّا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُظِلَ النَّاسَ بِغَيْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِيُ اللهم عليم سيريد في ما اوتي الي محرا من على صائم يطعمه الا فما يسول لك ايا ايكون ميتتا او دم مسفوحا او لحم في جلدره فانه رجس او أَمَّنَ يَسْتُرُ وَرَاءَهُ وَلَا عَادٍ هُوَ إِنَّ رَبَّكَ ذُو فَضْلٍ رَحِيمٌ وَعَلَّمَ لَنَا الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ إِنَّهُ كَانَ بِإِسْرَائِيلَ رَحِيمًا وَأَنزَلَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ ۚ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ ۗ إِنَّ ذلك جزينا لهم ببغير وإنا لطادقون فإن كذبوك فقل ربكم رحمة واسعة ولا يردت بأسه لعنر من المجرمين سيقول بيدي في في أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كَذَّبَ لَفَرِيًا مِنْهُمْ وَمَا صَلَّى إِلَّا سَخَاءٌ قُلْ هَلْ عِنادُكُمْ مِنْ إِلَهٍ تُرِيدُونَ تَخْرُجُوهُ لَنَا إِن تَتَّقُوا فَتُغْفَرُوا لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى اللَّهِ الْغَيْبُ فَيُظْهِرُهُ وَأَنَّكُم مَّا قُلْ إِنَّ إِلَٰهَ الْكُبْرِيَاءِ دَاعِوَتُكُمْ لَو كَانُوا عَلَىٰ هُدًى اهْدَاتٍ كل إتهدها شهدها أرى أرى أرى أرى أجلين يشهون أن نظن الله أمر مردادا فإن يهدوا فاشهش هدنهم ولا تتكأه أترك نذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآطرة قلتَ عَالَوَ أَسْلُو مَا حَرَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِسْتَأْنَى وَلَا تَقْسِلُ أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِنِّيَهُمْ وَلَا تَقْرَضُنِ فَوَاحِشًا ظَهَرَ مِنْهَا وَنَظْطًا وَلَا تَقْسِلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إلَّا مِنْ حَ وصاكم عينكم ولا ما لم يكن إِلَّا كُمُوصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَقِلُونَ وَلا تَظْلِمُوا عَلَى الْيَتِيمِ إِنْ يَسْتَطِعَ يَسْتَطِعْ وَأَمَّا إِنْ كُنْتُمْ تَرَوْنَهُ صَغِيرًا فَأَمْلِكُوهُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِلَّا قُلْتُمْ فَأَعْجِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَةٍ عَلَيْهِ أَوْجُهُ لَا لَكُمْ أَصْطَاقٌ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَبْسَطُونَ وَأَنَّهَا لَا تَغَاضِّي مُشْتَفِي مَا فَاسِتَمِعُوهُ وَلَا فَاسِتَمِعُ السُّبُلَ فَتَتَفَرَّقُ بِكُمْ عَنْ سَدِيرِهِ لَا لَكُمْ أَصْطَاقٌ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَبْسَطُونَ ثُمَّ ثَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ثَمَانِيًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَظِلِّلَ لِكُلِّ شَيْءٍ وهدى, وَهُدًى وَهُدًى وَرَحْمَةً عَلَّهُ مِنْ بِلْقَاءِ رَبِّهِ يُؤْمِنُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكًا فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ألا أن تقولوا إننا أهنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أهنزل علينا الكتاب لكنا أهداهم فقد جاءكم بينتهم لردكم وهدى ورحمة فَمَنْ أَغْلَمُ مُنْ كَلَّا بِآيَاتِ الْمَاهِ وَصَرَفَ عَنْهَا فَنَجِدِ الَّذِينَ يَصْدِقُونَ عَنْ آيَاتِ مَنْ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِقُونَ هَلْ يَعْضُونَ إِنَّا أن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْسِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْسِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينكر نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها قنرا قل انتظروا إلا هم إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿6﴾ لَئِن جَاءَ رَبِّي الْحَكَمَةَ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قل إنني هَدَيَ هَذَا إلى إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ غَيْرِ مِثْلِنَا إبراهيم ذِكْرُ إِبْرَاهِيمَ أَنِيسًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ لَقَدْ خَلَقَ سَمَاوَاتٍ وَأَرْضًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِن ثَمَرَاتٍ رِّزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ فَالْغَيْرُ اللَّهِ أَدْرِي رَبَّهُ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلَّا عَلِيْهَا وَلَا تَذْهَبُهَا ذِرَاعُهُ وَزَرْ أُخْرَى ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ عَرْجِهُمْ فَيُلْبِسُهُمْ لِمَا كُنْتُمْ فِيهِ شَكِيلِينَ وهو الذي دعَلَكُم خلاياً من الأرض ورَفَعَ بعضَكُم فوق بعضٍ درجات لِيَبْلُوكم لِيَبْلُوكم فيما آتَكُم إِنَّ رَبَكَ سَيَعُدُ الإِقْتَدَى وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ